إنا مكنا له في الأرض وأتيناه من كل شيء سببا فأتبعت سببا حتى إذا بلغ نور الشمس وجدها تورد في عين حليئة ووجد عندها قوما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 إذا بلغ نطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك فقد أحطنا بما لديه قبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بلغ